بسم الله الرحمن الرحيم والموسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا ان ما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا رسلوب قتت لأن يوم أُجِلَت لَيْومَ الفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الفَصْلِ وَإِلَيْهِ يَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ ونتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم مكين فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَوِيَ يَوْمَ الدِّلِّ الْمُكْذِبِينَ أَلَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَى أَوْ مُوَاتَةٌ وَجَعَلْنَا فِيهَا وَأَسْقِيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتَ وَيَلُونَ مَيْذَلِ الْمُكْذِبِينَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى مَا كُوْتُ بِهِ تُكْذِبُونَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى ظِلْ ذِي ثَلَاثِ شُعَبَ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهَبَ إِنَّمَا وَلَتَرُمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ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 المكذبين، وإذا قيل لهم ركعون ركعون، ويل يوم ذل المكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون؟